إذ تشتغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرد فيه وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم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 سألقي في قلوب الذين كفروا رعبا فاضربوا فوق الاحناق واضربوا منهم من كل بدن ذلك بانهم شاكو الله ورسوله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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولواهم الابصار ومن يولدهم يوما اذ انذره الا متح فَاللَّقْفَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَغَى غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ